بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راع تلك آيات الكتاب مبين إن أنزلناه قرآن عربي اللعلكم تعطلون نحن نقص عليك أحسن الخصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إِلَّا يُوْشُو لَأَبِيهِ أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُ وَكَبَوُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ وقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته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 حَبُوا إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَة إِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اُقْتُلُوا يُوسُفَ فَاطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ لا تقتلو يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتققه بعض السيارة إن كنتم فعلين قال قائل قتل يوسف وألقوه في غيابة الجب التقطه ضعب السيارة يلتقطه ضعب السيارة إن كنتم فعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لنا صحو أرسله معنا غدير تعب ويل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 وأوحينا إليه لسنا بَأَنَّهُم بِأَمْرِهِم هذا وهم لا يشعرون و جاءوا أباه الرشاعين بكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نسبق وتركنا يوسف عند مساحنا فأكله الذئب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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمر بخس دراهما عدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه عسى أن, عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره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 وقالت هيتلت قال ما هذا الله قال ما هذا الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا الرأب ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّت قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى يَسِيرَهَا نَدَلَ الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنِ النَّفْسِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إن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 كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنك إنك كنت من الخاطئ. وقال الناس في المدينة مرأة العزيز تراود ختاه عن نفسه قد شغفها حب إن لنا رها في ظلان مبين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 فَلَمَّا رَأيناهُ أكْبرَنَهُ وَقَطَعَنَّ أَيْديهُنَّ وَقُلْنَا حَاشِلِ اللَّهِ وَقُلْنَا حاش هذا اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنَّهَاذَا إِلَّا مَلِكٌ كَرِيمٌ قَالتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ فِيهِ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 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها آتوم وأباكم سميتمها آتوم وأباكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه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 فأن ساه الشيطان ذكر ربه فلبثه السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع حجاف وسبع بولات خبر وسبع بولات خبر وأخرى بسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أبواث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يُوشُقَ أيُّ الصَّدِيقُ أَفْسَنَ في سبعة بقراتِ ثمانين يأْكلُهُ النَّسَبُ عِجَافٌ يأْكلُهُ النَّسَبُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُبُلَاتِ الخُبْرِ وَأُخَرَ يابسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنضره إلا قليلا مما تأكلون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 وَجَاءَ يُوسُفُ عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَسُونِي بِأَخِ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِكَ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون قالوا سنراود عنه أذاه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا ضباعا سهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إلى انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يعرفونها إلى انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما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 قال لن أرسله معكم حتى تأتون موسقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موسقهم قال الله على ما نقول وكير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 فوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبزها لكم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون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 لَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا صَرَّصْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنُضْرِحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ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 وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ أَثَرَّكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَسَرَّبُوا عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 فس هذا سئل رؤيا من قبل قد جاءها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن و جاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان مِنْ بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي.